نبدأ إن شاء الله خارج السلام عليكم السلام عليكم السلام الحمد لله والعامين والصلاة والسلام لأثناء من الأكبران على خاطر من أبيل سيد المسلم المبروث رحمة الله العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين والمدرين من سلك السبيل لهم مرتبع من هجم الامنديل ثم أما بعد فهذا مجلس المسلمين لنا جائس الضغط للفلقة الأولى بمعهب يداد من في كتاب مناب السبيل ولزلنا في شرق كتاب الضهار وفي باب الحيض وأنفاس وانتهينا في البقاء الماضي من الهديث عن الأحكام المتعلقة بالحيض وقفنا عند فصل الصحاب في قول المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن جاوز دمها من جاوس دمها خمسة عشر يوماً فهي مستحاضة لأنه لنصبح لا أن يكون خيضاً فإن, فإن كان لها عادة قبل الاستحاضة جمستها سيارة عبارة سيارة عبارة لا لا لا لا بس فإن كان لها عادة قبل الاستهارة فنستها ولو كان لا تمييز صالح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يم حبيب رضي الله عنها ان كسي قدر ما كان تحب... تحب... تحبسه فيه حيضته في ثم اغتسي وصدراه مصر فإن لم يكن لها عادة أو نسيتها فإن كان دمها فإن كان دمها متميزاً بعضه أسود ثخين منتن وبعضه رطيف أحمر وكان الأسود ليزيل على أكثر الحيد ولا ينقص عن أقل فهي مميزة يعني تميز الحيد مميز حيضاء زمن أسود فتجلسه ثم تتسم وتصلي لما ظهر أن فاطمة من تأبي حبيش قالت يا رسول الله إني أستحاد فلا أقل أفأدع الصلاة فقال لا إن ذلك عرق وليست بالحيرة فإذا أقبلت الحيرة فلاع الصلاة فإذا أقبلت ففسري عنك الدم وصلي مضتفق عليه وفي لفظ إذا كان دم حيض فإنه أسود يعرف أو يعرف تقرأ يعف أو يعف يورليسع الروح يورنوف يعني بشكل ايه ورا كان الاخر يعني دائم اللي هو دمه بالصحابه الحمراء فترضى ان عرق ايه رواه بعض الروايات انه رقده الشيطان يعني دي شيء مرضي يسبب رقده من الشيطان فيحصل في تجديد لبعض الروح الروحي ثاني زي طيب اا وذكر عن ابن عباس رضي الله عنه اا كان باصل اا هنا الخصينه مختلفه الخصينه مثال لا بالنظر فع يكون ما ليس الحي هنا اللي ليس عليه طريق ابن باس إن دارك إليه؟ في الورقة الجيدة بتاع الإستحابة الحديثنا نسترت كذلك مخسر ولي ما شنو الحديث طيب الوقت يتكلم الآن عن الاستحابة الاستحابة إحنا طبعا عرفنا الحيطة قبل ذلك أنه جنب طبيعي ينزل على الموقع في وقت تعتاده أدوار لا نسألتك حيط أو الضرار لكن بالاستحاضة هذه حالة مرضية حالة مرضية بيحصل نزول دم على المرأة في غير وقت الحيط وقد يستمر هذا الدم عليها طول الشرق يعني هذا الدم يستمر عليه طول الشرق تحتاج إلى مراجعة الطبيبة في ذلك لأخذ علاجات ونحو ذلك من العلاجات الحديثة كان رقم وإله وإله طيب هذه المرأة التي نسأل عليها الثلاثة لها ثلاثة خارج هو إذا كانوا طبعاً على بعضهم إحنا ما في الورق فصلناهم أو أسلناهم إلى ثلاثة أقساء ما معنى الاستحضر استقدر لهم أن يسلم فرج بحيث أن يمتقطع عنها أبداً أو يمتقطع عنها مدة ناسية طرحانات المستحضية، الحالة الأولى التي ذكرها المصنف أن يكون لها عادة لحيض لحيض معلوم، يعني المرأة دية قبل أن يحصلها لحالة المرضية كان يأتيها الحيض اسبوع خمس إيام، ست إيام، سبعة أيام هي عرفة أن كل شهر يأتيها الحيض لهذه المدة فاستمر معها الدم قاعد عشر تيام قاعد خمستاشر يوم قاعد عشرين يوم بنزل على أدام طيب قال إذا كان لها عادة قبل الاستحابة تحتسب المرأة وقت حيضها المعلوم باعتبار أن هذا الوقت وفترة الحيض ثم تعتبر بقية الشهر استحابة إذن يقل لها أنت يأتي الحيض كانت تقول خمسة أيام خرص إنكوثي خمسة أيام طيب بعد خمسة أيام تختسب طيب تختسب لن يجب دم مستمر نقول هذا دم الصحر وضع الكلام طيب إيه الدليل حديث فاطمة أبي حبيش أنها قالت إني أصطحار فلا أطفل دم يؤفشي نزيف عطور فقال لا إن ذلك علق العق في الوقت آخر اسم علق العازل وهو رقدة من الشيطان كما ذكرنا ولكن دع الصلاة قبر الأيام التي كنت تحيضين فيه خمس تيام ست تيام سمع تيام حسب العدل تعيز ثم اختسلي وصملي طب قدام نازل أو قدام نازل طبع بقى فوطة أو نحو ذلك وتصملي وهي إن شاء الله كيفية اختسار أو وضوء المستحق أو اللي هي عذر باستحق دي الحالة الأول الحالة الثانية لا يكون لها عادة لحيض المعلوم قبل الاستحاض ولكنها تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاض يعني المرأة دي بلغت مستحاض يعني ما كانش لها عادة قبل ذلك لا هي لما بلغت حصل عبدها نزيل بدأ الدم ينزل عبدها هي ما تقدرش تعرفش هي تقعد قد ايه لكن هي تقدر تميز لان دم الحيض يختلف عن دم الايه دم الحيض كما ذكر هنا دم اسود كريه الرائحه ولزي قال يعرف او يعرف يعرف يعني له ريحه يعرف المره تعرفه طيب المرأة، هذه المرأة التي تستطيع التمييز بسموان مميزة ترى افتميز فهذه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم حيضة فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسيكي عن الصلاة فإذا كان الآخر دم بقى أحمر دم جائك عادي مش دم دورة فإذا كان الآخر فترضأي وصلي فإنما هو عرق كنون وقف دي الحالة إيه؟ الحالة الثانية الحالة الثالثة ليس لها عاجل الثانية ما لاش عاجل بس الثانية كانت تعرف تميز ده دي كمان ليس لها عادة ولا تستطيع إيه؟ التمييز متعرفش وليس لديها تمييز صالح للدام لاجتباهه عليه مش عارفة مش متأكد او مجيئه على صفات مطالبة مارة تلاقيه اسود ومارة تلاقيه احمر فهذه تعمل بغالب عدة النساء شوف مسأل امها كيف تحيد حضر اختها شوف الاقرامين لها فتسير عدفه فط... فتصلح عدتها كعده النساء حولها في الائمه فمثلا سالت أخ... يعني قريباتها أمها، أختها اختها ولخالها فقالوا بأن الحيض ياتي مثلا سبعه ايام خلاص هي يبقى هي تعمل بكام لقبل النبي صلى الله عليه وسلم احنا ما اتجحش هذه ركده من ركادات الشيطان فتخيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسل حتى إذا رأيت أنك قط هرطي واستنقأتي فصد ثلاثاً وعشرين ليلة أو أربع وعشرين ليلة يعني إذا اعتبرت نفسها الضوء سبعة أيام بارتين ثلاثة وعشرين إذا اعتبرتم ستاء بارتين ثلاثة وعشرين طيب هذه نسبة لحالات المستحى إيبقى إيبقى حالات المرأة المستحى المسألة التي تحدث أحيانا بعض الأسئلة إن أحيانا المرأة ينزل على هذا ويحصل عندها إرهاق تعب في الرحم فبينزل على هذا الدم ليس هذا مضل تذهب للدكتورات ومدى فيه زفر في, في الرحم أو فيه مثلا تعب في الرحم فالدم لا ينزل وتبدأ توصف له خؤن أو نحو ذلك فالمرأة تسأل تقول للفترة دية هل أبعي الصلاة؟ الجوارب لا تبعي الصلاة لأن هذا دم بعيد عن دم إيه؟ عن دم الحياة؟ عن دم الدورة لا إنتي لكه حكمه اسمه حكم إيه؟ المستحاضة حكم إيه؟ المستحاضة طيب هل يجوز لزوجها أن يجامعها؟ المستحاضة دي هل يجوز لزوجها أن يجامعها؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة والصحيح جواز ذلك المعرى الحائد يحرم جماعه واضح ان يجوز جماعه طبعا لما نحضر رحمه الله يعني يعني في بعض المسائل قلب القول لكن الصحيح ان المستحاضه ياتيها زوج قال ابن عباس المستحاضه ياتيها زوجها اذا صلت يعني طالما يحل لها الصلاه يبقى يحل ان زوجها قال ابن حجر أي إذا جازت الصلاة فجواز الوقت أولى لأن أمر الصلاة الأعظم من أمن الجنة وعن الكريمة قالت كانت أم حبيبة تستحاد فكان زوجها يقشاها قال القرطبي رحمه الله جمهور العلماء قال جمهور العلماء أن المستحادة تصوم وتصلي وتقرأ أي تقرأ القرآن ويأتيها زوجها وقال مالك أمر أهل الفقه والعلم على هذا وإن كان دما كثير يعني حتى لو كان الدم ينزل على بكف هل كله جائز إذن المصطحابة حكمها حكم المرأة الحائط والمطاهرة الحائط والمطاهرة التي ليس عليها حق ويجوز لها أبدا دخول المسجد كان في المسجد ويترس لها العبادات بشكل عام فييترس لها مسجد المسجد ودخول المسجد إذا أميه التنويذ له طبعاً يتتحفظ المرأة المستحاضة حتى لا تلوثة الإيه؟ المسجد طيب كيف تتطاهر المستحاضة للصلاة المرأة المستحاضة تصلي إزاي؟ وهو ده ما أصل ناسي على عرضه فكيف تصلي؟ تتخيل أو او تخ... طبعاً هي أول حاجة بتختسل من الحاجة يعني هي مثلاً قلنا إنها تأخذ بحاجة من الأحوال الثلاثة الماضية فأول حاجة تعملها إنها تختسل من الحاجة إذا كان الحاجة متصل مع الاستحاضة يبقى تختسل أول حاجة بنية غسل من الحاجة طيب بعد ذلك والدان المسلمات تتفعل قال تخير المستحاضة من أجل الصلاة بين ثلاثة أمور بين ثلاثة أمور العمر الأول تتوضى لكل صلاة تتوضى لكل صلاة أي أنها لا تتوضى قبل دخول وقت الصلاة ما تتوضىش أبل الأذان لا لما تسمع أذان الظهر تأخذ وتستنجي وتستثفر يعني طبع خلقة أو, أو اللي بسمعها في, في هذه الأيام لا تفوطة أو الحفاظة وتتوضى انفعش تتوضى قبل الظهر ما تجيش قبل أجزام الظهر تتوضى لا الكلام ليكون انت بعد دخول الوقت بعد دخول ايه؟, إيه؟, إيه؟ لا من بعد دخول الوقت الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمصطحادة تدعي الصلاة أيام أقرائه أيام الحض يعني التي كانت تحيط فيها ثم تغتسلوه وتتوضأ تغتسل طبعا يعني إيه من الحيط وتتوضأ عند كل صلاة وتصنوا بصد إبقى دي أول حالة تخير فيها المصطحادة إن هي تتوضأ لكل حيط صراحة. لما يجي صلاة العصر تعمل نفس الكلام تستنجي وتتوضى بعد دخول وقت ديه توقص الصلاة الحال الثاني أن تؤخر الظهر إلى قبل العصر ثم تقتسل وتصل الظهر وعصر وكذلك تؤخر المغرب إلى قبل الرجال ثم تغتسل وتصلي المغرب والجرشاة وتغتسل من الصورة لأن الصورة لا شيء تغتسل من الصورة وتصلي يتجمع بين الصلاطين بغسل بغسل ايه؟ واحد بغسل بكل صلاطين ليه مثباتات؟ طبعاً ديه الاستحبار يعني الحالات اللي مخاربة ديت دي على واجه ايه؟ الاستحبار هي مخاربة بين هذه الحالات تريد أن تأخذ بالحياة الأولى فعلت إذا أردت أن تأخذ بالحياة الثانية فعلت يعني ممكن المرأة يكون الحياة الثانية أيصاً لها في أيام الصيف أيام الصيف يحتاج الإنسان لأنه يبرد جسمه بالماء فممكن يكون هذا أيصاً للمرأة لأنها تدخل تختسل الأمر سهل لكن في أيام الشتاء مثلاً الأمر إيه؟ في صعوده في الصعوبة فممكن تأخذ بهذا مرة وبهذا إيه؟ مرة على حسب الأيصاب على حسب الأيصاب لا الدليل على الوقت الثاني والحنة الثانية حديث حينها الصالح قال لها وإن قويتي أو قويتي على أن تؤخر الظهر وأن تؤجل العصر فتفتسلين وتجمعين بين صلاتين الظهر والعصر وتأخرين النظر وتعجرين العشاء ثم تبكسرين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتبكسرين مع الفجر فافعلي وصومين انه ضبط على ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي حديث سمى الشهر الأبين في اليرو وهذا أعجب الأمرين إلي حالة ثانية قالت الجميع من الصلاتين بغسل هذا الأمر هي اعجب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى بمعنى انها إذا كانت يسيره على المؤه فهي اولى في كل الحالات اولى هي اولى من شيء هي الاولى لكن لازمنا نقول انها ايه على حسب ايه على حسب ايه الايسر الحاله الثالثه فكلمه اعجب الامرين ليس ان, أن اولى ذكره الكانسيسه الاغتسال لكل صلاه دي الحاله فيها ممكن نشطف شويه على الله ان هي تختسل ايه لكل صلاه مش هتحتاج غير صلاتين مع صلاه الله كل صلاه تغتسل يعني الحاله الثانيه كانت هتحتاج ان هي تختسل كام ثلاث ثلاث مرات مره للفجر مره, مرة للظهر والعصر ومره للمغرب والليل يا شباب لا الحاله الثانيه تختسل كام خمس مرات تبتسل كمس مرات الحديث عن عائشة أن أم حبيبة استخدمها في سبع سنين يعني استمر بقى أهل الحالة سبع سنين ومدت سبع سنين طبعاً الأيام دي لو الأمر دي استمر على ما أكتير طبعاً ما بيستحميل شي فبيقصد يعني مسألته ده إيه أخذ إعلاجات قوية في الحواق أنه نحو ذلك وكانش بيضطروا الشيء من راحب بالكلية ان بيطور ايه يحصل عمليه ده عمليه ايه اا شيلها وحدي نص الله يعلم يعرف النساء من هذه الحادثه فام خديجه الله عنها الصعيده سبع سنين فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاه متفق عليه واضح الكلام صح اذا بخلص الكلام في مساله ايه, إيه؟, إيه؟ وماذا تصنع الاستحاضه طبعا يدخل في باب الاستحاضه باب من به عذر ك سلس البول يعني لو ان واحد يعني الطول لهذا النوع من مرض سلس البول يعني, يعني يشعر دائما او او, أو يخصر هذا فعلا مش مجرد احساس او وسواس لا هو فعلا ينزل منه قطرات باوي دائم أو أنه يحصل له انفلات ريه دائما بقم فيها تعم فما بيطرش ينسي قضوه على طول على طول بيحصل انفلات ريه فحكم حكم مين؟ المسلحة حكم حكم المسلحة بعد أن أقول له الحالات دي تنطلق إيه؟ تنطلق عندك وإذا كانت حتى عندك في المهت هنا بعد أن أفكر الحالات دي كلها قال وَكَذَا يَفْعَلْ كُلُّ مَنْ حَدَثُهُ دَائِنِ كلُّ مَنْ حَدَثُهُ إِيه؟ دائِن كلُّ مَنْ حَدَثُهُ دائِنِ يعني سنة سنة والموركنات الإنسان إذن هنا تم عندنا كم نرى السبيل اختار الرأي بحضمة وطء المستحافة لكن الصحيح كما قلنا جواز وطء المستحافة قال وَيَحْرُمْ وطء مستحافة لأنه أذن في الفرد أشبه لما الح ولا كَفَّارَةَ يعني شو بقى فرق بينه وبين إيه؟ لإيه؟ طبع بينه دوارت قبل يحرم وطوارت قبل ما نسبتش ليلي للكفارة قالك لعدل سبوت احتمل حيضه فيه ولذلك وعنه يباح عنه يعني الإمام إيه؟ أحمد اللي ما أحب فيه هو عنه اللي أقول إيه؟ يباح واقع المستحاق وإيه اللي أقول إيه؟ الصحيحة والله الضعيفة الصحيحة يجوز واقع المستحاق وهو قول أكثر لأه واخدوا لك صوره دي هنا طيب بعد كده اشرح فصل بعده فصل النفاس فصل النفاس طبعا في اخر الدسه دي سيب مجال لو حد من الاخوات عنده سؤال في احكام الحيض بصفه عامه يا ريت الاخوات اللي عندهم سؤال يوصلوا لي يوسف بابط لان طبعا والنفاس بالنسبة للنساء يحصل فيه يعني اضطربات كثيرة بالنسبة للنساء فمار أخطة تحية في أمور وهي سهلة إذا سألت في ذات قال فصل في النفاس النفاس بدأوا من قوله والنفاس لا حد لأقل وهي وأكثره أربعون لأربعون يوما أول المعادل النفاس ما هو النفاس؟ هو النفاس صار الشرق مع سبيل رحمه الله النفاس دم يرقيه الراحم بسبب الولاد اذا دم الحياة كان دم طبيعي يبت المرأة عادة في كل شهر لكن دم النفاس له السبب وهو ايه؟ مرد. الولاد طب دم بسلحالة بغير سبب مرض عرض مرض شيء مرضي قال بسبب الولاد إما معها وإما بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق وده بيبقى نادر يعني كتبت إن نفس الطلق ده يعني جويل الطلق ده لا ما الطلق بيه في الغالب في يعني ممكن أن أتحس بالضهر يتولد بالليل أقوى تبقى لا ممكن تحس بواجع بألم لكن ألم الطلق نفسه الطلق نفسه بيحصل اليوم عموة الله في بلد. لكن ممكن نمكن أبلاه بيومين ولا حاجة تحس بتاعه تشعر بتاعه ولذلك قال الشيء السيمتينية رحمه الله ما طره حين تشرع في الطلق فهو نفاس يبقى عشان يسمع الله بالطلقة أو المراد حس بالطلقة ويفزل على قدامه ولم يقيده بيومين أو ثلاثة ومراده طلق يعقبه بلاده وإلا فليس من يعني افرد السكرية حاملها وفي شهرات تاسع وقبل ما تولد بأسبوع نزل علىها دم ده دم نفاس؟ لا دم حاجة؟ لا وما دم ايه؟ دم استحاضة دم فساد تصلي او تصوم اي ما تصوم الكلام ما يجيش وحيد لك أصل حامل وهتولد بعض ربعة ايام يبقى دي نفاس يبقى معايش تصلي بقى لا ما قلبيش نفاس النفاس شرط ان يكون ايه؟ يا رب يا رب اولاد النفاس يكون معطل معطل في فرق بين والقلم اللي هو اللي بيبقى طيب مده النفاس ايه بقى اقل نفاس اكثر ايه طبعا اللي مشهور عند النساء ان لو بتظهر بال 40 يوم يعني ممكن الواحده من النساء تظهر قبل 40 يوم وواخده مضبله مكمله 40 يوم واخد بالك يقولك لسه نفسها أو يسمونه نفع نفسها لسه يقولك ده لسه نفس واخد بالك وتعب أبعين يوم ليه بس يوم ليه حتى لو قامت ما شاء الله ومارست حياتها يقولك لسه نفس أبعين يوم سلطول. لا مش شرق أه واخد بالك أنا عشان دفع فيها كثير ممكن لا بالك لكن الشاد قال شيء بسيطة الله الله والنفس لا حد الأقل ممكن تولد واحد أسبوع ينقطع الدم بعد سنوية ينقطع الدم فلس طمام طهرت في محرس ما تعيش لا طمام طهرت إبقى لا حد لأقل ولا لأكثر شمسان يقول ولا لأكثر فنرك الدر أن امرأة امرأة الدم أكثر من أربعين أو ستين أو سبعين وانقطع فهو نفاس لكن إذا اتصل فهو دم فساجد وحي نأثن فالحد أربعون فإنه مدهى الغالب جاءت به الأثر يبقى هنا شيء سيبقى لك إن لا حدة لأخذ لو ولدت وعدت يومين أو ثلاثة أو أسبوع من الدم وطهرت ورأت القصة الميضاء يبقى طهرت طب بقى النفاس زاد أعبى على خمسين يوم أعلى ستين يوم العلاج تلف ذلك الراجح أنه طالما زاد عن أربعين ها؟ فهذا ينتقل ما نقولش نفاس إذا وافق وقت الحيض فهو إيه؟ يعني يقول خلصنا بعين وكان الوقت اللي انتهى في النفاس هو وقت الدورة طبعا يتوقعنا ممكن ما ينتهيش الدورة وهي بترضع يعني وترضع لا يأتيها الحايد لكن افرض انها بعد الاربعين يوم في وقت صادف وقت الحايد فنزل الدم علي يبقى ان اسمه ايه؟ حايد طيب يفرض مرشواطة حايد يبقى الصحاب وفي الدين بصحاب ليس معنا في كلام الشيء من المرسلين هو, هو طبعا الحديث الأول هو الحديث المسلمة قالت كانت النفسات تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40